بسم الله الرحمن الرحيم إن فتح فتحا مبينا ليغفر الله ما تقدم من لم بك وما تخرع يتم من عمت رحمة وعليك ويهديك صراطا ويهديك صراطاً مستقيماً وينصرك الله نصراً عزيذاً تفي قلوب المؤمنين ليزداد ان الله جنود زمان ديار الارض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين كفّيها ويكفّر عن سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات الظالمين بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ ذلكم جننا مرساء مقيرا وان الله وَكَانَ اللَّهُ وَهَادِيًّا حَكِيمًا مِ بالله ورسوله وَتّر وتوقروه وَقر وَزر وقرة وأصيلا إن الذين وَإِذَ يُبَايَعُونَكَ إِنَّمَا إِنَّمَا يُبَايَعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَي ومن نكف فَإِنَّمَا ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فَمَن يَبْلِكُ لَكُم مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِن أَرَادَ بِكُم ضَرًّ أَو أَرَادَ بِكُم نَفْعًا وَلْكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَنُونَ خَبِيرًا بَلْ ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَنْفَرْ طلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبداً وزهيد وزهيد ذلك في وَمَن لَمْ يُؤمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّ أَعْتَدَنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِلَّا وَقاللَ قُتُم إى مَ غ ملتَخذ بَسَ يَقُولُونَ مَن تَحْسُدُونَنا بل الذي دمن الأعراب ستدعون إلى قوم أوليب أسى شديد تقاتلونهم أو يظلمون فإن تطيعوا واتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعد لكم عذاباً أليما ليس على الأحماى حرج ولا على الأحرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات يدخله جنة تجري من تحت عنهم، ومن يتولى يغلي به فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إذ يبايعونك تحت سَنَجْرِي تَعَالِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ سَكِينًا فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً ومظالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما ومغالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما ونقب الله العظيم